يَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ مَنطِقُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا يَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ مَنطِقُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ قل لله المشرق والمغرر يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم